بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من دروس شرح كتاب الشاكر قناع قسم المعاملات وما زال الحديث موصولا مع الشروط في البيع وانتهينا في الدرس الماضي عن الشروط الصحيحة وقلنا الشروط في البيع قسمان القسم الأول شروط صحيحة لازمة وهي ثلاثة أنواع النوع الأول وهو من الشروط الصحيحة شرط من مقتضى عقد البيع شرط من مقتضى عقد البيع النوع الثاني شرط من مصلحة العقد والنوع الثالث وهو شرط نفع مباح معلوم في المبيع وهذه هي الشروط الصحيحة في العقد كما قال المصنف رحمه الله واليوم ان شاء الله ننتقل إلى القسم الثاني صفحة 398 قال رحمه الله فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع هذه الشروط, الشروط الفاسدة ثلاثة أنواع النوع الأول وهو في شرط, في شرط شيء محرم في العقد في شرط شيء محرم في العقد أو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر أو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر النوع الثاني في شرط ما ينافي مقتضى العقد في شرط ما ينافي مقتضى العقد النوع الثالث وهو في شرط ما لا ينعقد معه العقد في شرط ما لا ينعقد معه العقد النوع الأول قال وهو ثلاثة أنواع أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أي سلم صورة هذا العقد أو صورة هذا البيع رجل باع للآخر شيئا باع له سيارة بشرط أن تسلمني مئة جنيه بمئة صاع من الشعير بعد شهر يعني جمع بين عقدين بين عقد البيع وبين عقد السلام باع سيارة لكن بشرط عقد سلام أن أدفع لك مئة جنيه على أن تعطيني مئة صاع من الشعير أو من البر بعد شهر فهذا عقد سلام دفع فيه الثمن كاملا في مجلس العقد وتأخر تسليم المبيع أو السلعة إلى وقت معين معلوم هو باعه السيارة لكن بشرط عقد سلم. باعه سيارة دفع ثمنها أو لم يدفع ثمنها المهم هذا عقد مستقل بيع السيارة ثم شرط عليه بيعا عقدا آخر أي صورة هذا البيع جمع بين عقدين في عقد واحد احسن والا ينفذ هذا العقد الا بنفوذ العقد الاخر فجمع بين عقد بيع وبين عقد سلم جمع بين عقدين في عقد واحد ان يشترط احدهما على صاحبه عقدا اخر كسلف اي سلم او قرض يقول له أبيع عليك مثلاً بيتي أبيعك هذا البيت بشرط أن تقرضني مائة ألف أبيعك هذا البيت بمائة ألف بشرط أن تعطيني خمسين ألفاً سلفاً أو قرضاً إلى سنة فهنا جمع بين بين بين بيع وبين قرض أو إن شئت فقل جمع بين عقد معاوضه وبين عقد إرفاق في عقد واحد فالقرب عقد, إيه؟ عقد إرفاق وبيع البيت عقد إيه؟ معاوضه فجمع بين عقدين في عقد واحد العقد الأول وهو عقد المعاوضه العقد الثاني وهو عقد الإرفاق وهو وهو القرض أو بيع أي جمع بين عقدين من عقود المعاوضة في عقد واحد أبيعك هذا البيت بشرط أن تبيعني بيتك أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيعني سيارتك فهنا جمع بين عقدين معاوضة في عقد واحد أو, او اجارة ابيعك هذه السيارة بشرط ان تؤجرني بيتك شهرا فجمع بين عقد بيع وبين عقد اجارة وكلاهما عقد معاوضة عقد البيع عقد معاوضة وعقد الاجاره عقد معاوضة او شركة باعه سياره بشرط أن يكون شريكا معه في مشروع فلاني وجمع بين العقدين وهما ملتزمان أو صرف الثمن يقول مثلا بيعني بيتك بمئة ألف بيعني بيتك بمئة ألف فيقول له نعم لكن بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بهذه الدراهم أن تصرف لي هذه الجنيهات بالدولارات أن تصرف لي هذا الذهب بفضة فجمع بين عقد بيع وبين عقد صرف واضح؟ مال بمال عقد الصرف مال بمال دولار سواء كان متحدا الجنس او مختلف الجنس دولار بدولار أو طبعا دولار بدولار أو جنيه بجنيه له شروطه وسواء كان الجنس متحدا أو مختلفا كجنيه بدولار أو ذهب بفضة أو غير ذلك فهنا جمع بين عقدين في عقد واحد أو صرف غيره أي غير الثمن فاشترات هذا, هذا الشرط يبطل البيع بمعنى أن البيع هنا فاسد لا يصح وهذا الشرط فاسد لا يصح فهذا شرط فاسد أفسد العقد هذا على كلام المصنف رحمه الله هذا القسط هذا الشرط أفسد ليه أفسد العقد قال فهذا الشر يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه والنهي, والنهي يقتضي الفساد قال الإمام أحمد هكذا في المبدع والانصاف وغيرهما. وهذا هو القول الأول أن هذا العقد أو أن هذه العقود عقود فاسدة لا تصح وهذا شرط فاسد أفسد العقد ويستدلون بما رواه البخاري بما رواه الإمام أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا حديث أبي هريره رضي الله عنه ويقولون النهي يقتضي الفساد لكن تقدم معنا في الدرس الماضي أن تفسير بيعتين في بيعة ليس هذا محله وإنما على أرجح أقوال أهل العلم أن تفسير بيعتين في بيعة هو بيع العين تفسير بيعتين في بيعة هو بيع العين رجل يشتري سلعة نسيئة يشتري سلعة مؤجلة ثم يبيعها على البائع ثم يبيعها على البائع قبل نقد الثمن بثمن مؤجل بثمن أقل منه نقدا يذهب الرجل الى المعرض فيشتري سيارة بمئة ألف على خمس سنوات أي مؤجلة على خمس سنوات بمئة ألف ثم يقول هذا المشتري لصاحب المعرض اشتري مني هذه السيارة فيشتريها منه صاحب المعرض بأقل من الثمن الأول بثمانين الفا نقدا ويعطيه له الثمانين الفا هنا صورة هذه المسألة أنه مال بمال كأن هذا الرجل أخذ ثمانين ألفا هذا الرجل الذي ذهب إلى المعرض أخذ ثمانين الفا ويسددها كم مائة ألف على خمس سنوات كما قال عبد الله بن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة دراهم بدراهم بينهما حريرة لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الذي اشترى حريرة نسيئة بثمن بحوالي مائة درهم ثم باعها على الرجل نقدا بخمسين درهما فقال عبد الله بن عباس ضراهم بدراهم بينهما حريرة يعني هذه حيلة وفقط الحريرة حيلة السيارة حيلة وإلا فهي وإلا فهي ربا فهي ثمانية خمسين دراما بمئة درهم مؤجلة ثمانين ألفا نقدا بمئة ألف مؤجلة ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة قال من باع بيعتين في بيعة فله او أو لبا وقال بعض العلماء من صور البيعتين في بيعة أيضا أن يبيع الرجل سلعة يقول هذه السلعة بمائة ألف نقدا وبمائة وخمسين نسيئة إلى سنة ثم ينصرف المتعاقدان ويعقد العقد ولم تبت في صورة منهما وهنا باع بيعتين في بيعه لأنه لم يحدد أيشتري نقداً أم يشتري نسيئة رجل صاحب معرض يضع قائمة أسعار يقول هذه الثلاجة بخمسة آلاف إلى سنة وبعشرة آلاف على سنتين وبعشرين الفا على ثلاث سنوات فيقوم الرجل بشرائها ولم يحدد صفقة من هذه الصفقات يقول ان جئت بالمال بعد سنة ساتي بخمسة آلاف وان جئت به بعد سنتين ساتي بالعشرة وان جئت بعد ثلاث سنوات ساتي بالثلاثين هذه صورة من صور بيعتين في بيعة ومن باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا أما أن يستدل بحديث بيعتين في بيعة على هذه الصورة التي معنا التي جمع بين عقدين في عقد واحد يستدل بها على صورة بيعتين في بيعة هذا استدلال بعيد فمذهب الحنابلة رحمهم الله أن هذا البيع لا يجوز هذه الصورة هذا العقد لا يجوز اللي هو ان يستر احدهما على صاحبه عقدا آخر القول الثاني وهو قول المالكيه وروايه عند الحنابلة رحمهم الله ورجحها ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الشرط صحيح والعقد صحيح هذا الشرط صحيح والعقد صحيح إلا في الا اذا اشتمل العقد على صوره محرمه الا اذا اشتمل العقد على صوره محرمه ومن هذه الصور المحرمه من هذه الصور المحرمه الصوره الاولى اذا اشترط قرضا ينتفع به إذا قرضا ينتفع به او اشترط عقد البيع في القرض وهذا لا يجوز باتفاق اذا اشترط عقد البيع في القرض هذا لا يجوز باتفاق ما صورة هذه المسألة صورتها رجل يبيع بيتا يقول له أقرضك قرضا مائة ألف أقرضك ألف لكن بشرط أنا هديك مائة ألف لكن بشرط أن تبيع علي بيتك أو عندما تبيع سيارتك أنا اشتريها فهذا قرض جر ماذا جر نفعا هذا قرض جر نفعا فهنا جمع بين عقد القرض عقد المعاوضة وبين عقد القرض ونتج عن ذلك منفعة من هذا القرض قال أبي أقرضك لكن بشرط أن تبيع علي كذا فهذا قرض جر نفعا هذه الصورة لا تجوز باتفاق صورة أخرى أن يشترط بيعا آخر أن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا أن ي... يعني هنا يجمع بين ايه؟ بين عقدين أن يشترط بيعا آخر باع بيعا بشرط بيع آخر يبقى هنا جمع بين ايه؟ بين عقدين تمام ان كان حيله على الربا فلا يجوز ان كان حيله على الربا فلا يجوز مين اللي يجيب له صوره احسنت هذه صورة صوره بيع العينه هو اشترط عليه في صورتها صوره بيع العينه هذه من الصور وهناك صورة أخرى لهذه المسألة أن يكون حيلة على الربا مثالها رجل عنده مئة صاع بر جيد في مسائل الربا انتبه في مسألة الربا نعرفين إذا كان الجنس واحدا فيشترط التقابض والتماثل تمام. هنا أن يكون عند رجل عند شخص مائة صاع بر جيد، والآخر عنده مائة صاع بر ردي، واحد عنده مائة جيد، واحد عنده إيه؟ مئتين صاع بر ردي، فيأتي صاحب البر الردي الى صاحب البر الجيد ويقول بيعني المائة صاع البر الجيد بمائة درهم، بمائة درهم. تمام يقول له لا له لا, لا باس ماشي لا بأس بشرط ان تبيع علي المئتي بر بر الرديئه ب درهم تمام يبقى هنا صورت هي إن دا بعله له ال صاع بر الجيد ب هذه حيله فقط على الربا ثاني. ثاني رجل عنده مئة صاع بر جيد والآخر عنده مئة متين صاع بر ردي معلوم ان البر بالبر لابد من التماثل والتقابل مئة بمئة وإلا فاجعلها بيع مستقلة بيع البر الجيد ثم بعد ذلك بيع البر الردي انما تجعل بر ببر لابد من التقابض والتماثل فصاحب البر الردي أتى إلى صاحب البر الجيب وقال بيع علي المائة صاع البر الجيب دهوة بمائة درهم فقال له نعم لكن بشرط أن تبيع علي المائتي صاع بر ردي بإيه بمائة درهم بنفس السعر يبقى هنا كأنه إيه؟ ومش حاك <تصفيق> يبقى مية جيد بمئتين رديء يبقى يجوز الجمع بين العقود إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي يجوز الجمع بين العقود إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي وهذا هو الراجح لأن الأصل في المعاملات هو الحي ومن ادعى البطلان عليه بالدليل فقوله وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول بعتك داري بكذا على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا بقيس على كلام أحمد وليس هو بقوله قال ابن مسعود صفقتان في صفقه ربا ولانه شرط عقدا في اخر فلم يصح كنكاح الشغار الاول انتخبت نكاح الشغار ايه صوره نكاح الشغار آه زوجتك اختي على ان تزوجني اختك تبادل تمام هنا يقول رجل باع بيتا بشرط أن يزوجه ابنته فهنا جمع بين عقد البيع وبين عقد وبين عقد له الزواج عقد النكاح هنا على كلام المصنف رحمه الله لا يجوز وهذا عقد لا يصح قياسا على نكاح الشغار لكن هذا قياس قياسه مع هذا قياسه مع الفارق لأن هنا هناك عقد نكاح بعقد نكاح، زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، فهذا قياس مع الفارق، فأيضاً هذا على الكلام على كلام المصنف وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلمنا القول الصحيح في هذه المسألة. ثم انتقل رحمه الله إلى النوع الثاني. قال النوع الثاني من الشروط الفاسده شرط في العقد ما ينافي مقتضاه شرط في العقد ما ينافي مقتضاه اللي احنا بنقول عليه في شرط ما ينافي مقتضى العقد في شرط ما ينافي مقتضى العقد ما هو مقتضى العقد ما هو تعريف مقتضى العقد مقتضى العقد هو ان يشترط العاقدان او احدهما عفوا شرط ما ينافي مقتضى العقد هو شرط ما ينافي مقتضى العقد هو ان يشترط العاقدان او احدهما ما يخالف ما يطلب العقد بمقتضى الشرع من الأحكام والآثار المترتبة عليه. مرة ثانية شرط ما ينافي مقتضى العقد هو أن يشترط العاقدان أو أحدهما ما يخالف ما يطلب العقد بمقتضى الشرع العقد. بمقتضى الشرع من الأحكام والآثار المترتبة عليه يعني مثلا أبيعك سيارة بشرط أو رجل يشتري سيارة بشرط بشرط ألا, ألا يبيعها بشرط ألا يبيعها أو ألا يهبها أو رجل يبيع عبدا يبيع عبدا ثم يشترط على المشتري أن الولاء له الولاء لمن الولاء لمن أعتب فيشترط البائع على المشتري أن الولاء له فهذا شرط يخالف مقتضى العقد. من الشروط الفاسدة شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط ألا خسارة عليه مثاله قال المشتري أشتريه منك بمئة ألف اشتري هذه السيارة ب. ألف بشرط ألا خسارة علي فلو نزل السوق وبعتها بأقل بعتها بتسعين ألفا فلا خسارة عليها العشر تلف دا همت على مين على البائع واضح رجل شر من رجل سيارة بكم بمئة ألف شرط عليه ألا خسارة عليه أنا هاختها واطلع بها السوق رح بها سوق جمعة في القاهرة ان بعتها بمئة وعشرة بتحت، باحتساب مئة وواحد بتحت، لكن لو أنا بعتها وخسرت فيها بعتها خمسة وتسعين ألف أو بتسعين ألف الخسارة عليك أيها البائع، الخسارة على البائع، وليست عليها فهذا الشرط هذا الشرط هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه له غنمه وعليه غرمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الضمان الخراج بالضمان الخراج بالضمان يعني اي من تعرض للمكسب تعرض لليه للخساره من تعرض للمكسب تعرض للخصار الخراج بالضمان أو شرط أنه متى نفق المبيع وإلا رده وهذه مشهورة ومنتشرة بمعنى نفق المبيع أي زاد وصار له سوق يشترق وإلا رده على البائع يعني ما إيه معنى نفق المبيع يعني المبيع ده له وينباع وينشري تمام مش هيبقى هيركد في السوق وأنا انا أشير منك سلعه ما اعرفش ابيعها يقول او شرط انه متى نفق المبيع المبيع ده بقى له سوق ويباع ويشترى والا ما عرفتش ابيعه لك تاني واضحه ولا غير واضحه وده اللي بيحصل في تجار المواشي يأخذ الجموزة عشر تلاف جنيه ويطلع بها السوق. انجبت حدثر ألف ثما انجبت تسعة تلاف تبص تغير لي رضتها ليه؟ رضتها للفلاح ولا حس ما السوق كان نايم ما عرفت شبهها ولا. يعني أنت في المكسب، في المكسب لك ولما تبقى خسرانة تردها لي؟ وهذا لا يصح، هذا لا يصح، تمام؟ هو أنت اشتريت ولا تكن كنت رايح وكيل عني هو أنا كنت بعتك بهذه الماشية أنا بعتك وكيلا لي إنك تبحلي ولا أنت اشتريتهم هو كان شريعاً ولا كان وكيل هو اشتراها خلاص طبعاً من تشتريت فمن تعرض للمكسب ها تعرض الخسارة ومن غنم يغرم والخراج بالضمان إنما الربحانة تخده والخسرانة تروح جير اضطها لراجل تاني للفلاح هذا منتشر بين تجار المواشي ما هو ده اللي احنا فيه هذا شرط لا يصح لو انا ما عرفتش ابيعها اجيبها له هذا شرط لا يصح ماذا سيفينا الان هذا شرط لا يصح لكن العقد صحيح العقد صحيح والشرط لا يصح ياخذ منه الألف هذا لا يصح ولا يجوز ان ياخد منه الألف لأن هنا اشترى وليس وكيلا هو ليس وكيلا لما هو اشترى السلعة طيب هو لو كان خذ السلعة دية وتاني يوم الأسعار ارتفعت وبحب خمستاشر كان هاي كان أقول أنا كنت ناوي أكسب ألف واحد اللي أربح تلاف ده همت جم زيادة أردو من الفلاح ايه رأيك أنا يردوهم؟ ها؟ ها؟ مش يردوه طبعا <تصفيق> <تصفيق> نقل الملكية؟ ماشي ما تكلمنا عن المسألة دية مسألة نقل اللي هو حظر البيع مسألة حظر البيع ايه الاشكال عبدالله؟ يبيع لي أنا جبت, أنا جبت السيارة اه اه يبيع المبيع في مسألة السيارة لأن مسألة السيارة دي مسألة أخرى مسألة إنه يشترط عليه ألا يبيعها ده اللي بنسميها حظر بيع اللي هو استثناء حظر أو رهن المبيع لحين السداد لكن المسألة اللي احنا هنا إنه هو دفع اللي هنا اللي, اللي احنا نقصده هنا من الكلام المصنف إنه هو دفع السعر وتملك هو اشترى السيارة من المعرض بمئة ألف ودفع السعر كاملاً المئة ألف وبعد ما هو طالع من المعرض او في في المجلس صاحب المعرض قال له بشرط السياره دي لا تبيعها انا حالك عشان تبقى معاك انت تشتغل عليه ما تبيعش لحد خالص ينفع لا انما المساله المسألة اللي هي حظر المبيع في حين السداد دي مساله اخرى هنا دفع المبلغ كاملا انما المساله اللي هي حظر البيع راجل ما دفعش ده لسه عليقصات. عليه قسط عليه اقصاد خمس سنوات فصاحب المعرض عمل عليه حظ حفظ ملكيه حظر بيع وقال له انت السياره دي ب الف على خمس سنوات لكن بشرط انا هعمل عليك حظر بيع حظر بيع لما تسدد الفلوس تبقى ادحي تمام هو اباح له المنفعه اباح له المنفعه لكن حضر عليه البيع هو رهن المبيع رهن السياره لحين السداد تمام ثم اذن صاحب المعرض لهذا الرجل ان ينتفع بهذه السياره تمام لكن لا تبيعها لا يجوز لك ان تبيع هذه السياره حتى تسدد اما المساله التي معنا هنا دا مساله اخرى وهو ان دفع, دفع الثمن البيع النقدي مساله واضحه ولا فيه لبس حد حد من امور ملتبسه انت بتضحك فيه لبس اشترط عليه هذا شرط لا يصح شرط عليه ابيعك هذا البيت م? بشرط ان تبيع عندما تبيع هذه سيارتك تبيعها لي وهذا شرط فاسد هذه المسألة ستأتي إيه ايه البيع الثاني في البيع فاصدر عليه بس اصدروا عليه اصدروا عليه بس ده شرط يخالف مقتضى العقد لاحظ قال متى نفق المبيع وإلا رده أو يشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع آه اللي انت عاوزه بشرط ألا أنا هبيعك السيارة لكن بشرط ألا تبيع هذه السيارة وهنا لها صورتان الصوره الصورة الأولى أن يشترط عليه ألا يبيعه مطلقا أنا هبيع لك السيارة بس بشرط أنك ما تبعهاش أبدا تكون معاك لبدا ما تبقى كهنة ما تبعهاش لأي حد. تمام؟ <تصفيق> قدي الصورة الأولى الصورة الثانية أن يشترط عليه ألا يبيعها لفلان خاصة أنا هبيعك بيتي. بس بشرط ألا تبيعه للحج فلان ما تيجي تبيع ما تبيعهش لفلان فلان تمام؟ ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه أبيعك هذه السيارة بشرط الا تهبها لأحد ما تجيش بعدها باسبوع تقول أنا وهبتها لفلان وفلان يمنعه من الإيه؟ من الـ أن يهبه كل هذه الشروط تخلف إيه؟ مقتضى العقد. الإنسان بمجرد أنه يتملك المبيع لا حق التصرف فيه لا حق أنه يبيعه إن هو لا يبيعه إن هو يبيعه لفلان يهبه اشترى عبدا يعتقه لا يعتقه ده كله ده إيه ده حرية لمن،, لمن تملك السلعة له مقتضى أن يتصرف فيها كيفما كيفما يشاء فهنا منعه من أمور هي من مقتضى عقد البيع ولا يعتقه أي لا يفعل واحدا من هذه فالواو بمعنى أو يعني لا يبيع باعه عبدا لكن بشرط الا تعتقه لا هذا مخالف لمقتضى عقد البيع او شرط البائع او شرط البائع أو شرط البائع ان اعتق المشتري المبيع فالولاء له اي للبائع او يشترط البائع على المشتري ان يفعل ذلك او وقف المبيع فهذا الشرط لا يبطل البيع يعني هو شرط فاسد لكنه لا يبطل البيع طيب معنى هذا ان الرجل باع لرجل عبدا لكن شرط عليه شرط البائع على المشتري ان المشتري اذا اعتق هذا العبد فالولاء لمن في للبائع يكون الولاء للبائع والصحيح أن الولاء هنا يكون للمشتري وليس للبائع الولاء لمن اعتق فقال لا يبطل البيع لحديث عائشة جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع اواق في كل عام اوقيه فأعينيني فقلت إن أحب في أن أعدها لهم تسع أواقم ويكون ولاؤك لي ويكون ولاؤك لي فعلت فذابت بريره الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا أن يكون لهم الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخضرت فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترتي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ففعل ففعلت عائشة ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق وإنما الولاء لمن أعطى متفق عليه فهذا يدل على صحة العقد مع بطلان الشرط طيب هنا قال المصنف رحمه الله أو انتبه في الصفحة اللي هي 399 قال أو يشترط البائع على المشتري أن يفعل ذلك ما معنى ذلك؟ ما معنى هذه الجمله الا يبيعه لغيره لا اقرا المد. اقرا المد. قال او شرط البائع ان اعتق المشتري المبيع فالولاء له اي للبائع او يشترط البائع على المشتري ان يفعل ذلك معنى معنى قوله رحمه الله أن يفعل ذلك معناه ذلك المشار إليه المشار إليه كلمة ذلك اسم إشارة له اسم إشارة لو ذلك أشار رحمه الله إلى أن يبيع أو يهب أو يعتق المشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق بمعنى. اي يقول بعتك هذا العبد بكذا بشرط أن تبيعه على فلان الأمور اللي قبل كده كانت إيه؟ بشرط أن لا تبيعه هنا بشرط إيه؟ أن تبيعه بشرط أن لا تهبه هنا بشرط أن تهبه تمام؟ بشرط أن لا تعتقه هنا بشرط أن تعتقه وضحت قال ان يفعل ذلك الامور المتقدمه من هبه او بيع او عتق كلام المصنف سبحان الله محتاج تدقيق جدا ثم قال رحمه الله فأبطل الشرط ولم يبطل العقد فابطل الشرط ولم يبطل العقد وقوله صلى الله عليه وسلم واشترطي لهم الولاء لا يصح حمله على بعض العلماء حمله على واشترطي عليهم الولاء يعني الولاء هي كل من هي بقال عائشة أحسن اشترطي أي أن الولاء للمعتق اشترطي لهم الولاء يعني بمعنى اشترطي عليهم الولاء بدليل أمرها به ولا يأمرها بفاسد لأن الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه هذا التأويل لا يصح هذا التأويل لا يصح لهOTH واشترطي عليهم الولاء إنما ظاهر الحديث واشترطي لهم الولاء اشترطي لهم شو عايزين الولاء لهم؟ اشترطي لهم الولاء لكن الصحيح أن الولاء لمن أعتق اشترطي أو لا تشترطي الولاء لمن لمنع اصبروا او لا تصبروا تمام هذا هو المعنى قال فلا حاجة الى استراته ولانهم ابوا البيع الا ان تشترط لهم الولاء فكيف يكون معناها اشترط عليهم فكيف يأمرها بما علم انهم لا يقبلونه واما امرها بذلك فليس بامن على الحقيقة هذا ليس بامن انما افعالوا ما شئتم ها هو معناها براحتك اعمل اللي عايز تعمله ولا تهديد هذا تهديد ايش شرطتي لهم او لا تشرتي لهم فهذا ليس امرا بمعنى الامر ليس امرا على الحقيقه وانما هو صيغه امر بمعنى التسويه تمام كقوله تعالى اصبروا او لا تصبروا التقدير اشرتي لهم الولاء او لا تشترطي ولهذا قال عقبه فانما الولاء لمن اعتق والشرط باطل في نفسه هذا شرط لا يصح شرط باطل لما تقدم الا العتق خلي بالك الا العتق في اباه ان يفعل ولا الا يفعل ان يفعل تمام ان يفعل باع عبدا بشرط ان يعتقه انا ابيع لك هذا العبد بس بشرط لما تقبضه وتتسلمه ان تعتقه هذا المصنف يقول هذا الشرط ايه صحيح لماذا ليه هذا الشرط صحيح ليه تعليله تعليل ذلك قال العلماء لان الشارع له تشوف الى العتق الشارع يشجع على الايه على عتق الرقاب ورغب فيه فإن قال قائم وده له تبادر لذهن أي إنسان يقول لماذا يشترط المشتري لماذا يشترط على المشتري العتق؟ البائع بيشترط على المشتري بشرط انك تعتقه ثم ما تعتقه انت؟ أنت يا بائع أنت ما... أنت بتشترط علي ليه أن أنا أعتقه. ثم تعتقه انت فإن قال قائل لماذا يشترط على المشتر العتق ولم يعتق ولم يعتقه هو بنفسه قلنا إن البائع محتاج للدراهم وإذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص من الثمن إذا التزم بهذا الشرط ففيه مصلحه للبائع في قضاء حاجته من الدراهم ومصلحه للمشتري بنقص الثمن وان يكون الولاء له فسيكون الولاء للمشتري لانه هو الذي سيباشر العتق وضح التعليل هذا هو التعليل ان الشارع له تشوف الى العتق ويشجع على العتق وهذا فيه مصطحة للبائع وللمشتري البائع هينتفع بالدراهم والمشتري ناشع انا هاخده منك بشرط العتق بس ها... هيرياحني شوي يبقى في نفس الوقت انا استفدت هو بعشرة تلاف ابيحولك بخمسة انا محتاج لخمسة بانا استفدت تمام وفي نفس الوقت انا يا مشتري استفدت ان انا اخدته رخيص وليه استفادة اخرى ان أنا لما اعتقه الولاء هيبقى المين؟ لمن للمشتري لمن اعتق تمام لذلك استثنى الامام احمد رحمه الله مساله العتق ها الولاء سيكون لهذا الذي اعتقه بعد الموت إن شاء الله <تصفيق> لما يموت <تصفيق> لما العبد يموت <تصفيق> العبد تبا وما لوش حد يارسه, مين اللي يارسه؟ ملوش من اللي يارسه ما لوش ابن وليس له أخ لا صاحب فرد ولا معصد من الذي يارث الذي أعتقد إيبه هذا العبد الذي صار حرا بعد وفاته إذا لم يكن له صاحب فرض ولا عصبة الذي يرثه الذي أعتقه أه؟ لعت لا أعته؟ ماله وأصبح له أولاد وأصبح له وله إخوة خلاص أنا في مسألة واحدة وهي إيه يعني إذا لم يوجد معصب ولم يوجد صاحب فرض فهنا الذي يرث هذا العبد الذي أعتق هو من اعتقاه؟ فالولاء لمن اعتق طبعا هي بعيده شوي وليس له وجود في الواقع الا طيب ماشي باذن الله <تصفيق> فيصح ان يشترطه البائع على المشتري لحديث بريره ويجبر المشتري عليه يجبر المشتري عليه اي على الايه على العتق اي على العتق ان اباه لانه حق لله تعالى كالنذر فإن امتنع المشتري عن عتقه اعتقه حاكما عليه لانه عتق مستحق عليه بكونه قربة التزمها كالنذر وكما يطلق على المولي وان باعه المشتري بشرط العتق وان باعه المشتري انتبه بقى المشتري الذي اشترى هذا العبد اشتراه بشرط الايه امم هو إن هو يعتقه راح قايم هو روخر وبيع الواحد الثاني هذا المشتري باعه لرجل آخر بشرط يعتق ودك تبيع الواحد الثالث بشرط الامور كده ايه لا ينفذ العتق قال وان باعه المشتري بشرط العتق لم يصح ان هذا التسلسل سيؤدي إلى عدم نفوذ العتق صححه الاسجي في نهايته لانه يتسلسل ولانه تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحه كما لو نظر عتق العبد فإنه لا يصح بيعه ووافقه ابن رجب في قواعده إن قلنا الحق في العتق لله كالمنذور عتقه وهذا هو الذي جزم به المصنف وإن شرط رهنا فاسدا وإن شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه كخنزير لم يصح الشرط أو شرط خيارا أو اجلا مجهولين إيه معنى هذا الكلام باعه سيارة بشرط ان تجعل سياره بسعره مؤجل الى سنه لم يدفع الثمن في مجلس العقل السعر مؤجل إلى... الى سنه قال بشرط اريد رهنا وهو طن خمر او خنزيرا هذا الشرط لا يصح انه ليس بمال, وليس بمال محترم سواء كان الخنزير او الخمر والمال ما فيه منفعه مباحه لغير ضروره او لغير حاجه فهذا الشرط لا يصح او شرط خيارا ها ها مجهولا انما لو شرط خيارا معلوما صح تمام لما لو اما لو شرط خيارا مجهولا انا هبيع هذه السلعه لكن بشرط هو بقى المشتري او الباء او احدهما او الاثنين يشترط خيارا مجهولا بشرف أن أنا منين أحب أرجع أرجع حبيت أرجع بكرة أرجع بعد سنة بعد عشر سنين بعد مئة سنة أرجع هذا يصح هذا ينافي ملكية المبيع هذا ينافي الملكية للمبيع تمام هذا الشرط لا يصح الخيار لابد أن يكون معلوما لا الصحيح أنه لابد أن يكون معلوما لا بد ان يكون لكن بس طبعا دا دا تكون المدة ان تخالف يعني هو يقول لي مثلا بشرط 100 سنه ولا بالعرف تمام او اجلا مجهولا شرط انا هجيب لك انا هاخد هشير منك المحمول ده اهو جنيه هشير منك المحمول ده بألف جنيه بس ال جنيه ده ان شاء الله هجيبهولك ان شاء الله يعني اما ربنا ييسر كده باذن الله يعني ان شاء الله يعني ممكن بعد سنه بعد سنتين بعد 10 بعد 100 ان شاء الله لك الفلوس ها قبل يوم القيامه هذا الشرط يصح هذا لا لابد ان يكون الاجل معلوما لي الفلوس امتى بعد سنه بعد شهر بعد سنتين بعد 10 بعد 100 المهم ان يكون معلوما حتى لا يؤدي الى النزاع والخلاف هو يجي يقول له ما جيتش ليه ما نقول لك يا عم ان شاء الله ربنا سهل لما جيت وما نسى ربنا هيك. ما ينفعش <تصفيق> يؤدي الى النزاع أو باع وإن باعه بشرط الخيار واطلق او الى الحصاد ونحوه اه باعه الى ان شاء الله هجيب لك الفلوس في الحصاد طيب الصحيح ان هذا الحصاد ان كان معلوما فهو جائز اما ان كان مجهولا فلا يجوز الحصاد ده معروف ان هو يبقى في شهر الخمس قالوا خلاص ان شاء الله هجيب لك في الحصاد والحصاد ده معروف هيبقى في شهر 5 او في شهر 7 خلاص جائز طالما ان هو ايه معلوم اما ان كان مجهولا فلا يصح او بثمن مؤجل الى حصاده الحصاد ونحوه لن يصح الشرط او شرطا تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع به لغى الشرط لما تقدم ايه معنى هذا الكلام او شرط تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع بلا انتفاع به لغى الشرط حد دينا صورة كيه مين اللي بقى مين اللي هو ولا المشتري؟ المشتري ها فطر صد ماشي ما فضل. تمام تمام فطر الرهن لا لا او شرط تاخير تسليم مبيع بلا انتفاع باعه سلعه باعه شاتم ماشي واتفق على السعر خلاص بقت ملكه بس بشرط بلا انتفاع منها لو هي زادت زياده متصله او زياده منفصله جاءها زياده او انتفع لا تنتفع بهذه الزيادة ازاي عمدت سلعتي ده ملكي كيف لا انتفع بها ما ياتي هم فهو لي اهو صوره من صوره ان يزيد المبيع زياده متصله او منفصل او في سعره هو بحله ب جنيه بس هيسلمه بعد شهر جت بعد شهر هيبقى ألف 1500 يقول له ايه انا هاخد جنيه دول ده مين اللي بيقول البائع البيع هاخد 500 جنيه الزياده دهيت ده ليا أنا هذا لي صح هذا لي صح فمن غنم غنم والخرج بالضمان او بقول تاخير تسليم المبيع انا مش هديك المبيع الا بعد فتره بعد شهر بلا انتفاع وانت ما تنتفعش بيه تاخير تسليم مبيعي بلا انتفاع بلغا الشرط لاني هذه المنفعه من احقيه من المشتري ومجرد تملكه للسرعة صارت هذه المنافع ملكاً له فلماذا تمنعني منها من حقي؟ واضح كده؟ <تصفيق> لا, لا, لا الباع ينتفع بها ولا لا, لا بس هو المقصود هنا أنه منع المشتري من الانتفاع منعه من حقه أما إحنا أبطلناه قال لغى الشرط لان في منفعه ستأتي هنا للمشتري في منفعة هنا هتأتي للذي تملك هذه السرعة لكنه محروم منها لانه شرط عليها الا ينتفع بهذه المنفعه الله أعلم هذا هو يعني ده أقرب إلى المسألة أخرى أنا أبيع لك البيت بشرط ان أنا هسكن في شهر البائع يقول أبيعك البيت بشرط أن أسكن فيه شهرا هذا جائز كعديد جابر إن هو إيه؟ يعني مثلا لو هذه ولكن هذا صحيح. تمام. هذه ألا تستلمها إلا بعد شهر ماشي في في بعد طيب لو في انتفاع في منفعة أتت أنا منتكلم عن الانتفاع المنفعة أتت من وراء هذا المبيع انتو خدت pouch قولين او شرط تأخير تسليم مبيع قلم كان يتجين ايه شرط تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع هنأخر تسليم المبيع بشرط اقل ينتفع به بلا انتفاع به بي لغى الشرط هو تأخير تسليم المبيع جائز او غير جائز جائز إن هو يأخر تسليم المبيع انا مش مسلمك المبيع الا بعد شهر لكن بلا انتفاع هي دي الإشكالية في بلا انتفاع لكن تاخير تسليم المبيع ما في إشكال أنا, أنا هبيع لك سيارة بس إن شاء الله السياره دي على ما جيبها من المخزني موجودة في محافظة أخرى في مخزني. أنا مش جيبها لبعد أسبوع فتسليم السيارة بعد أسبوع جائز ولا غير جائز؟ جائز لكن بلا انتفاع بلا انتفاع يعني جاءت هذه السيارة في منفعة أنا أظن جاء مثلا السعر ارتفع في هذه السيارة في مدة هذا الاسبوع كان بمئة ألف اتبعت تبع الدفع وعشرين لا تنتفع بهذه الزيارة هل يصح؟ ليه يصح وصح البيع كما تقدم ويأتي الرن في بادة ولذي فات غرضه وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بيع ومشتري في الكل اللي فات غرضه بقى في هذا في بفساد الشرط الشرط, الشرط فاسد لكن كان في منفعه من هذا من وراء هذا الايه من وراء هذا الشرط فوت عليه منفعه طيب في الكل ولذي فات غرضه بفساد الشرط من بيع ومشتري في الكل كل ما تقدم من الشروط الفاسده سواء عالم بفساد الشرط او لا يفسخ له الايه له ان يفسخ طالما فات عليه الشرط الشرط اي فسخ البيع لانه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط أو ارشو ما نقص من الثمن بإلغائه، أي بإلغاء الشرط، إن كان المشترط بائعا على فكرة، إحنا نكمل العصر من تقريبا تقرير الشرح مش مشجين. هيجي المغرب طال. أنا أقصد يعني مشجين بعد العصر. أو ش... أو أرشوا ما نقص من الثمن بإلغائه، أي بإلغاء الشرط إن كان المشترط بائعا يبقى ما له الفسخ أو أرش له أو أرش النقص. فاذا باعه بانقص من ثمنه وشرط شرطا فاسدا فله الخيار بين الفسخ وبين اخذ ارش النقص واضح الكلام هم المساله واضحه الذي شرط شرطا ثم بان ان هذا الشرط فاسد فله إيه؟ له الخيار بين فسخ البيع وبين اخذ ارش النقص ايوه كان كان السعر نزل او زاد له له له الفارق الفارق بين في وجود الشرط او عدمه أه؟ والذي فات غرضه وليان والذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتري في الكل علم بفساد الشرط او لا الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بالغائه أي بإلغاء الشرط الشرط صار فاسدا، فالغي هذا الشرط فالسلعة كانت بمئة ألف لما ألغينا هذا الشرط صارت بتسعين ألف فاما تديني العشر تلاف أو إنه نفسخ وضحت هو ده المسائل. طيب أو ما زاد إن كان مش مشتريا يعني إذا اشترى بزيادة على الثمن لأجل وجود هذا الشرط اشترى السلعة بمئة وعشرة لأجل هذا الشرط وهي تساوي كم؟ تساوي 100 فأصبح هذا الشرط فاسدا قلنا لهم هذا الشرط فاسدا فإما ترضي للعشر ثلاث أو أننا أننا أفتح النوع الثالث من الشروط الفاسدة أن يشرط البايع شرطا يعلق نكمل أو لك ثاية طيب بسرعة قبل العصر إن شاء الله النوع الثالث من الشروط الفاسدة أن يشرط البايع شرطا يعلق البيع عليه قوله بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إن رضي فلان وكذا تعليق الشراء قابلت إن جاء زيد ونحوه فلا يصح البيع لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التباير وشرط هنا يمنعه معنى هذا هذا النوع الثالث اللي هو في شرط ما لا ينعقد معه العقد ما لا ينعقد بعتك هذا البيت إن رضي فلان بعتك هذا البيت إن جاء هل فعلق البيع على شرط في المستقبل إن رضي فلان ما حكم هذا البيع هل هذا البيع صحيح أم غير صحيح على مذهب الحنابلة رحمهم الله أن هذا البيع بيع غير صحيح لا يجوز لأن اشترطوا أن البيع يشترط أن يكون منجزا لا معلقا وهذا هو القول الأول من في هذه المسألة هو قول الحنابلة أن هذا البيع لا يصح والقول الثاني أن هذا البيع صحيح أن البيع المعلق صحيح بشرط أن يحدد أجلا ينتهي فيه التعليق إن جاء هلال محرم لعام كذا إن رضي فلان وفلان ده إن شاء الله بعد أسبوع فعلق الأجل علقه على أجل معلوم إذا قول الثاني صحة البيع المعلق بشرط أن يحدد أجلا ينتهي فيه التعليق وهذا هو قول القول الثاني عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع وهو الصحيح إن شاء الله لأن الأصل في المعاملات هو الحين وهذا تعارف الناس عليه من قديم الزمان إلى يومنا هذا والحاجة داعيه إلى ذلك والدليل الثالث ما رواه البخاري معلقا عن نافع ابن الحارث أنه اشترى دارا للسجن بمكة من صفوان ابن أمية الحديث موجود عندكم في الكتاب من صفوان ابن أمية على إن ام رضي عمر اشتراها إن رضي عمر فهنا البيع معلق إن رضي عمر فالبيع سيبيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان أربعمائة فالصحيح أن هذا البيع المعلق طالما أن هذه المدة معلومة فالبيع فالبيع صحيح ثم قال رحمه الله أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله بكسر الحاء أي أجله وإلا فالرهن لك مبيعا بما لك من الدين فلا يصح البيع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه رواه الأثرى وفسره أحمد بذلك إلا بعتك إن شاء الله أو قبيلت إن شاء الله فيصح لما تقدم صورة هذه المسألة يقول له بعتك هذه بعتك هذه الثلاجه بعتك هذه الثلاجه بالف جنيه الى مده شهر هل جنيه بعد شهر قال أريد رهنا قال خذ هذا الخاتم من الذهب رهنا ان جئت بالثمن بعد شهر اخذ خاتمي وإن لم آتي بالثمن بعد شهر فال... فهذا الخاتم لك مبيعاً لك يعني كأنني بعت لك هذه صورة المسألة وحضرها الحاجة لحين مجيء الثمن فقال إن جئت بالثمن هأخذ رهني وإن لم آتي به فالإيه فهذا المرهون يكون ملكا لك يكون مبيعاً لك ليه خلي بالكو في الرهن في اصل الرهن هذا الشيء المرهون هو ملك لمن للي هو المدين للراهن هو ملك للراهن وليس ملكا للمرتهن هو هنا يعمل ايه بحوله تمام قال هنا ايه والا فالرهن لك مبيعا بما لك من الدين المؤجل فلا يصح البيع قال لا يصح بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه وهذا هو القول الأول أن هذا البيع لا يصح وهو رواية عند الحنابلة وقول الحنفية والشافعية والمالكية لحديث لا يغلق الرهن القول الثاني القول الثاني أن هذا البيع صحيح وهو رواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحها ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع الممتع لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات هو الحل وأنتم تقولون بجواز بيع العربون الذي سيأتي معنا الآن وهو مثله تماما واما حديث اما حديث لا يغلق لا يغلق الرهن فمعناه لا يؤخذ على سبيل المغالبه من صاحبه لا يغلق الرهن اي لا يؤخذ على سبيل المغالبه هو ملك خلاص ما جبتش انت ما جبتش الفلوس بعد شهر خلاص انا هاخد الحاجه لا هذا لا صح وممكن تكون الحاجه دي انذار من السعر من سعر الدين لا يغلق الرهن هتجيب لي فلوسي لا هات فلوس ما جابش الفلوس خلاص يبقى احنا بقى انا هستوفي مالي حقي من هذا الرهن تب الرهن ان انا هستوفي منه ده دين ده هو ملك لمن للراهن وليس للمرتهن هو ملك لل... ل... ل... ل... للمدين وليس للدائم اما الصورة اللي معانه انه هو هيب ايه في الم... هيصير ملكا للمرتهن بالشرط الاول وضح الكلام؟ فهنا المنع عنه لا يغلق الرهن لا يكون على سبيل المغالبة مجرد ما الوقت يجيه وما جابش خلاص بتحت. تحتك ليه؟ مش انت لك انك تستوفي منه فقط تاخد حذك منه تستوفي من هذا الرهن انما انك تأخذه على سبيل المغالبة ويصير ملك لك هذا لا يصح واضح؟ طيب حتى اختي بس لو في سؤالي في الاخر قال إلا بيع العربون وإجارته فيصح لما روى نافع ابن الحارث انه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا هذا هو بيع العربون بيع العربون نأخذه إن شاء الله في ديئتين كده بعد الأذن ماشي. ديئتين إن شاء الله حتى ننتهي من هذا الفصل ما عرفش الله إلا يحسن عرف شيء جاي وعلى جاي طب خلاص الشيخ احمد جاي جاي طب الحمد لله الحمد لله وإلا بيع العربون وإجارته فيصح لما روى نافع ابن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من سقوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا ذكره في المبدع وهو أي بيع العربون وإجارته أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي المشتري الباقعة أو المؤجرة درهما أو أكثر من الدرهم أو أقل منه ومن المسمى صفة لدرهم ويقول له إن اخذته أي اخذت المبيع أو المؤجر وسواء عين وقتا لأخذه أو أطلقه صححه في الانصاف فهو أي درهم من الثمن أو الأجرة وان لم أخذه فالدرهم لك أيها البائع أو المؤجر فإن تم العقد فالدرهم من الثمن أو الأجرة وإلا بألم يتم العقد فالدرهم لبائع ومؤجر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 إن تم العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منك رجل يشتري قراط أرض من رجل فيقول أشتري هذا القراط بعشرة ألاف هدفع عربون خمسمائة جنيه لو أنا قلت لك إن شاء الله بعد شهر واخذت هذا القراط هذه الخمسمائة ستكون من العشرة آلات لم آتي فهذه الخمسمائة جنيه لك أيها البائع دا, إيه دا بيع إيه؟ العربون طيب ما حكمه؟ في قولان القول الأول التحريم أنه التحريم لا يجوز وإليه ذهب جمهور العلماء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 ويحتسب العبون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء وبهذا يكون انتهى الدرس سبحانك اللهم الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والصحيح هو قول الامام احمد وما قرره المجمع الفقهي. تله نسال الله تبارك وتعالى ان يشفيها اللهم اشف كل مريض مت... اللهم اشفها ربنا شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما مين؟ انا يشترك الباع ايه؟ على ايه؟ mendapatkan film